كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركه شاهدين الكرام مستمعين الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب ضيفينا الكريمة بأل السامة الكبير فضلك الشيخ النساء الدكتور روما عبدالك مرحبا في مرحبا بحضرتكم وبدء في بدء قبل أن نشرع في قصة سيدنا يوسف باختصار نود أن نلملم ما جاء في أطراف هذه القصة ثم نأخذها مواقف مواقف لنتعلم الدروس ونسقط ذلك على الواقع محمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بعد. عندما تأتي إلى قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم يوسف ابن عقوب ابن إسحاف ابن إبراهيم تجد أن القرآن أتى بها في صورة واحدة وهي ذات مشاهد ستة مقاطع ستة. جيد. كل مشهد خاص. يبدأ المشهد الأول بولد أثير مم. لدى أبي أو قريب. عند أثير, قريب. مفضل. أثير مفضل. تفضل. آه يعني آه. آه واضح من القصة أن أباه يفضله عن من سواه. أمه ماتت تركت يوسف وبنями. أخو، أخو، وتوسّع الله. م. أما الباقي من أم من أخرى. هم كبار. هم كبار، وأمه على قيد الحياة. ما، ما بس الأم. هم هم, الحياة. الحياة. هم, وهم هم, هم أولاد الزوج الثاني. نعم، نعم. تبدأ الملمح الأول عشان نقسمها ونطلع على ست على ست مادة ست مشاهد إذا لا. إذا جذ التعبير أن منذ أن يرى يوسف الرؤية إذا أن تأتي السيارة لتلتقطه من الجبل. هذا مشهد نعم. ثم تأخذه السيارة ليصل به إلى مصر نعم. ليصير عبدا هناك في بيت العزيز نعم. هذا مشهد يكبر في بيت العزيز وتحبث له المهنة الكبرى وتلفق له هذه التهمة وقضيط مراودة امرأة العزيز ليدخل السجن نعم. هناك في السجن حيث المدرسة يشف يعني يسمى السيد مدرسة يوسف لكل مظلوم دخل السجن بورما وليس السجن الذي يدخله المجرم نحن نتحدث عن السيد الذي يسجن فيه الصالح فالدنيا سجن المؤمن الدنيا كلها هي بنية على سعتها سجن المؤمن لا طبعا سيد نعم. مسجد أمه. لأنه لأنه غريب يتكلم قبل لهجه مختلفه اهل يسمعون منه او يسمعون اراء غريبه رؤساء العمل يقرعونه ابناؤه يسخرون منه اقاربه سبحان يعيرونه سبحان فهمت نعم فين فمدرسه يوسف هذه هذه مرحله هذه هي المشاهد الاولى الثلاثه من المحن الثلاثه الاخرى من المنن سبحان الله. دكتاتر لا أبد هي الدنيا من القرآن نساني والدنيا حكت. سبحان الله. تخير والشارة الحلال والحرام بدرام ونور. فقط نحن في نحن القرآن لأنه الكون كونان كون المنثور وكون المصطور. الكون المنثور هو الذي نراه مسبح بحمد الله عندما نرى السماء والأرض والجبال والبحار هذا كونه هذا القرآن منثور وفي قرآن مسطور الكون الآخر لأن القرآن دعبر عن كون. نعم يعني ف... فااا يبدأ المنها الأولى يخرج من نفسه بنان على الرؤية سو فرعة ثم يذهب هناك وهناك ليتولى المقاليد إيه؟ زمام إيه؟ خزائن مصر خزائن مصر كلها المالية والخزانة والاعمال والخزائن الأرض سبحان الله ولم تكن هناك خزائن في العالم إلا خزائن مصر في هذا الوقت سبحان الله المجاعة في العالم كله إلا, إلا في العالم كله طبعاً خلاص نص في المنطقة لا لا لا لا في العالم في العالم وعلى الله تعالى يبقى إلا هذا الرخاء بأسباب أن رجلا صالحا سول أمر الخزانة سبحان الله وسوف نرى ثم سنة. هذه ال ال المنحة ال ال الخامسة أن يأتي إخوته له ليأخذ منه الميره الإعانة والغوص وها هو وجابه بضع إلى آخر ما سوف نوضح إن شاء الله ثم المنحة الأخيرة أن يأتي إخوته مع أبيه وزوجة أبيه و... يخر له يعني عند عرشه سجدا ويقول يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا هذه المشاهد الستة العظيمة أبتي سوف نعرض لها مشهدا مشهدا لنرى ما الذي نستفيده وكيف هؤلاء لماذا سمموا بصفة الصف برك الله فيكم ونفع الله بكم الله في المشهد الأول سيدنا يوسف مم. بيئة سيدنا يوسف مم. أخوة سيدنا يوسف مم. مم. لماذا هذا الحقد والحسد الذي يأكل قلوبهم حيا له؟ نعم، أولا يوسف هو اسم أعمامي ليس اسما عربيا، وهو من التأسف والحزن يا ريت، وذاك حتى في اللغة عندكم نقول أنه هو اسم يقسع، هذه همسة، بدأ أصدق، أنا كف، فهو فيفة وشيء همسة، يعني لا نفرح كثيرا عن, عن اسم ابن يوسف، نكون يعني في في الحزن. فلا وانا يحزنني ان بعض في بعض لهجاتنا ينطق يوسف يوسف. لا, يوسف لا لا يوسف من سمى فليسمي اسما صحيحا ولينطقه نطقا صحيحا سورة يوسف ااا القصه تبدا ان الصحابه كانوا يسافرون ويجلسوا مع اليهود ويسمعون قصص وبن اسرائيل مليء عندهم الكتاب بالقصص الطريق الصحيح وغثوا الزمنيه كتبهم هكذا كتبهم هكذا, هكذا فكانوا عندهم رجاء ان يعني يا رسول الله هل قصصت علينا ماشي على طول طب عايزين قصص حق ده الجماعه دول غيروا في الكتاب فأكيد القصد بتاعهم ده مش مش يعني, يعني, يعني اكيد مش مش قصص صحيحه صحيح نحن نريد ان تقص علينا اذا رب العباد يا سيدي نحن نقص عليك أحسن القصص ليس قصصا عادية وإنما أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قابله لمن الغافلين حتى لما نزل سورة يوسف وصارت به الرقبان ووصلت إلى اليهود قالوا لابد أن هذا نبي سبحان الله ما اليهود, أن اليهود, أنت... اليهود أنت... ما ما صبقوا بنوة... بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد نزول سورة يوسف لأن من يجري تفاصيل هذه القصة بهذه التفاصيل من النزعات النوازع النفسية من حزن إلى ألم إلى أمل إلى رحمة إلى مكائد إلى شروع إلى سجن إلى حق فهموا قصة قالوا لا, لا بد أن هذا ال... وكان هناك بعض من الأحبار يعرفون الحق حتى يعني عيونك تفيد من الدمع دي ما عرفوا من الحق الآن هنالك بعض منهم يعرفون الحق أيضا بعضهم يعرف الحق بعض ثلاث بعض من, يعرف الحق. من خلال سفرك وتجويرك بعض بعضهم يعرف الحق ولكن هم فراد قلاء المبطهدون عندهم أيضا. طبعا. طبعا. لا طبعا لا, لا. يقول حق يقول نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبل لمن الغافلين ما كان عندك علم بهذا القصص ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا يعني هي. الأمة العرب هي امه اميه حتى اليهود قالوا ليس علينا في الاميين سبيل هؤلاء الامميين دول الأممين دول هؤلاء يعني دول مم. ناس جهله آه. وسمي يروى الاميا لانه لكنت الام زمان يعني ايه كما ولدته ام ولا يعرف شيئا لا يقرا ولا يعرف اعرف ولا, يقرأ ولا يقرأ امي سبحان الله ف... لقد كان في يوسف واخواته ايات للسائلين دلالات وعلامات وبينات واشياء غريبه لمن يفسل لماذا لان اباهم نبي وجدهم نبي وجد ابيه النبي فلا في آيات للسائرين يعني يعني البيئة التي أنجبت يوسف وبنيامين أنجبت بقية الأهل لكن الأب هو يرى نجابة ابنه ليس لصغر سنه لأن بنيامين كان أصغر من يوسف قبل من باب أولى يوسف كان أكبر أكبر يوسف ثم بنيامين كما تقول بعضكود على, على كلا لكن واضح حنان ورحمة يعقوب على يوسف يوسف حنان ويعقوب سيدنا رأى الرؤيا، لما رأى الرؤيا، لا كان فيه جاذبية معينة أو الشيء معين، حب معين من، سيدنا عقب معلم، هل هذا جزء؟ لا هو, هو لا يجوز أن تظهر هذا الحب، عندك ولد قريب إلى قلب، لا, لا تظهر هذا أمام الأولاد، هذا قلبي. <تصفيق> القلب أنا لا أملك له أنا والعلم. هم قالوا لا يوسف وأخوه أحب الى أبيه. لأ. هو أظهره. هو أظهره. ما هو نبي؟ هو نبي. هو رئيسه. لا من إسرائيل. هو إسرائيل. ما هو إسرائيل؟ هو إسرائيل. ما اللي يعقوب من عين؟ هو إسرائيل. لكن لا لا لا خاب إسرائيل. عندهم. نعم. نعم سقراط. نعم نعم يعقوب. نعم. وجل سيدنا يعني إيه كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيله على نفسه من قبل أن تنزلت توراة لأن التوراة أنزلت على موسى من بعد. يا سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب موسى سيدنا موسى يسلق موسى اذا سيدنا يعقوب حتى نو لم أه حتى أه حتى أه سيدنا يعقوب إسرائيل هو إسرائيل. التوراه نزلت على حفيده على, على على سيدنا موسى سيدنا موسى, سيدنا موسى من نسل سيدنا يعقوب على كل ده من نسل سيدنا, سيدنا انا نا. ولكن سيدنا محمد ولا سيدنا اسماعيل انا اسرع يعني كده يعني ابناء عمومة م. يعني واجبنا احنا واليهود ابناء عمومه يعني سيدنا موسى وسيدنا عيسى سيدنا يعقوب. إسحاق. يعني إسحاق من طرف إسحاق. إسحاق. إسحاق الأكبر. سيدنا محمد من عند سيد سيدنا إسماعيل. نعم. آه. نعم. إحنا أولاء أبناء عمومه. أبناء عمومه. لذلك نحن لا نكره اليهود اليهوديتين أو دينهم. سبحان الله. نعم. نحن نبغضهم لأنهم أخذوا أرضنا واغتصبوا مواريثنا ويجب أن يتركوا أرضنا لنا وتركوا مواريثنا لنا. نحن نكرههم. هذا نبي. نحن نكره الصهيونية. لكن لا نكره اليهودية. لا يا ولدي ده هذا ده بتبقى واضحه هذه الامور هذا من نظام سياسي نظام سياسي ونظام استعمار واستغلال لكن يعني سبحان الله ان يخرجون بنص القران هذا وعد الله هذا وعد الله هذا الله هذا الحق ربنا يرضى عليك إذا كان سيدنا يعقوب يظهر هذا الحب وهذه المشكله وهو نبي وهو نبي الحنان يطفو عليك تستطيع أن تتملك لأنه دميل قلبي طب معذرة ما قطأ النبي ها. لماذا يقع فيه لنتعلم نحن ل... لتخديق بشريات لا لا هتنهر. وأولا هو بشر هذه النقطة النقطة الثانية لأنه يرعاه لأنه يبدو بما يرى من حجب الغيب أنه سوف يفتقد لأن أمه ماتت ومن و... تفيح عند تعواني نقولناه أن هو يستشعر أن هذا الأمر لم يصير في حد من السنوات طويلة. سبحان الله. يدق عليه من العص في كمية صغيرة أنه ربنا قال عليه آنال في ناقب وإنه لو وإنه لذو علم بما علمناه. بما علمناه. علمناه سبحان الله. فإذا هو عنده علم. طبعا الله. طبعا طبعا عنده علم. ولا هذا قلب سوّرت لك إذا يستشعر إذا سبحان الله كلامه. اللي خلل الإنسان عادي يقولك عنده شفافية. عنده الحاسة السادسة. احنا نقول اتقوا فراشة نوم فإنه يارب نور الله في هذا المنطق يعني سيدنا يوسف أغبق عليه أبوه من حنانه وعلى بن يمين لدرجة أن أثارت حفيظة الإخوة إذن هم محقون في ظاهر الأمر بداية, بدايةً جميل ولكن رد الفعل كان أقوى من الفعل بعنف كثير وبدرجة غير غير متأقع هذا ما سوف نتعلم المهم استيقظ سيدنا يوسف مرة هو صغير عنده 12 عاما دون الخمسة عشر ولا سبحان الله صبي صبي صبي يعني ما دخل سن البلوغ بعد نعم يا إبره اني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليس عجيبة كلمة رأيتهم مرة أخرى إني رأيت طب <متحدث> رأيتهم ليه والشمس القمر ساجدين مرة ثانية رأيتهم وكأن أباه يسأل كيف رأيتهم انت شفت الشمس والقمر 11 كالتالي كيف رأيتهم يعني انت جنبهم انت جلس معهم وما في حجرك انت ماتك وكأنه يتفاعل معهم وخلال داخل معه في الرؤية درس جميل أباه يطر عمدون أباه يطرع يعني أولا يهتم برؤية يخص التفاصيل يبدأ يسأل أسئلة كيف رأيتهم وكان هذا سؤال مضلر بهذا المنطق قال رأيتهم بساجدين الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 6 أشهر يرى الرؤيا تقع كفرق الصور قبل أن نازل عليه, عليه إقرأ قبل أن نزل إقرأ كان لما يرى الرؤيا تقع وظل بعد إقرأ فإن جبريل يتنزل عليه بالوحي 23 عاما تمام والرسول كان يرى لمدة نصف عام الرؤى الصادقة كان حصلت نبوة فنسبة الستة أشهر بال23 عام نسبة 1 إلى 46 فالرؤية الصالحة عندما ترى فأنت قد حصلت على جزء من 46 جزء من النبوة هكذا حديث البخار فإنك لما ترى رؤية صالحة أول شيء تقصها على من يفهم في الرؤية ولا بد أن المفسر يجب أن يكون عالما بصاحب الرؤية أما اللي على الهواء ده يعرف أن تفسير في الهواء يجب أن أعرف, أعرف من أنت يعني بمثل بسيط ابن سيرين من اللي قال إني إنه عذن. نفس القبيل. قالت تحج إنه عذن قال أنت سارق. ليه؟ لأنه رأى على. هو دخل عليه رجلان. نعم. تقدم أحدهما أرى في الرؤية إمام ابن سيرين أني وعذن. فنظر في وجهه وتطلع. قال تحج هذا العام ما شاء الله. طيب جل الله خيره. الرجل الثاني تقدم. أنا رأيت أني وعذن. أو صفّة التان في سنة، بعد أن تطلع في وجه، فتعجب الحضور. قال، رؤية واحدة، أذن واحد. يودين يعني بذمتين يعني، في إيه يعني، في عندك خيار ما عندنا مكياج. مكياج واحد. لا لا لا ذر قرن عندنا مكياج. واحد قال رأيت على الأول سمات الصلاح. فأولتها بقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالة وعلى كل ضامر يأتينا من كل فجل عميك جيد ومن ضمن الملح أن في طرية من القرى حصلت يعني أن الشيخ صح. لم يأتي فغير واحد قاعد يقرأ كده فطلع لأخطب فهو كان يبدو بيقرأ في الصورة فقال طلع قال الحمد لله لقد اكتشفت لكم شيئا في كتاب الله ما اختشفه بحدهم قبل خير ما يشبه وبيقول جم نعم النساء ليس عليهم حد أنا <تصفيق> قال ربنا أنا قال ربنا وأذن في الناس بالحج أتوكل رجال ولا بيقول نساء وده بدل ما عم في اللغة السبوي طبعا طبعا الرجال يمشون على يعني يعني يعني ماشي يعني يعني على كل ضامر يعني يعني على كل ضامر لكن يلبس يعني على كل ضامر لكن يعني على كل يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الدنيا مذابن عجب. الله فاتح. بفضل الله. أقول لك قولنا نقطة، ونقطة واقعية واقعنا صار نقطة. صحيح. واقعنا صار نقطة حتى أنه ربما لا يتحكنا. منص. فأما الآخر فلم أرى عليه سمعت صلاح. فأولتها بقوله وأذن مؤذن في العين. أيام هذا يوسف الرؤيا الصالحة في نقطة نجد القواعد في في يوسف لما ترى رؤيا صالحة قصها على من تحب وعلى من يفهم وعلى عالم جيد حرص مثل عشان الإخوة المشاهدين أنا لو أول رؤية بعض المشاهد حلال وحرام ما عند المصطلح وأول رؤية ليست تفسير أحلام لا لا لا ما فيش تفسير ما فيش ما فيش تأويله ضوء لأنه فيش علم حتى نبينا بتأويله بتأويل ما فيش آه. ما فيش علم تأويل ليس هناك علم يسمى علم تفسير الأحلام لا هو الهامات ولا ت... في علم النفس لا لا لا ترى العلم نفسه محاربة ولكن الكبت النفسي الصادر عن مش عارف الامتعالات الدفع من الضروري إحنا هنا في ايه في النص طبعا طبعا نحن الحين طبعاً الناس هو نحيه فهم وهم أحباء جميعا جميعاً وإخواننا وثلاثين منا معنا لكن ال الرؤية يجب أن تخص على من تحب وعلى من يحبه وعلى علامة فاهم في كتاب الله عزوجل نعم ف فهو يوسف تخص على أبي يا أبي إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين قال يا بني سمعت عندكم في في النحو إيه تصوير التحديد صحيح ممكن الواحد يصغر ممكن الواحد يصغر من التحديد استهزاء يا غليم انت, إنت محمد مثلا طويل بعل يعني خلاص هو شويه هو مثلا سبحان الله ربنا أخي كريم يقول نوت الميز نفس يكون شاعر ويكتب قصائد مهلهله وتعبانه <تصفيق> وعايز اراه <أخرغ> ده مش <وبمشي> استاذ <تصفيق> نعم فالمهم فاحنا ده فين فلما قال القصيدة الحمد لله الذي أحمد الله إليك أنك أخرجته ولو ظلت عندك لقتلتك فرد الكب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوة ما أول الرؤية لا. هذا درس مهم لا لا هذا؟ لماذا؟ اما أنه لم يؤذن له بتأويلها لكن فهمها بدريل لا تقصص رؤياك وبعدين فاهم أن فيها كل الخير يعني كمان أبوية أبونا واخد باله من يوسف ويودق عليه من عصف وهو دخل علينا من نمنا نعم بلاش أبونا. أبونا يعني إن أبانا إن أبانا فإن أبانا يعني يودق من عصف على على على, على يوسف وكمان يوسف دخل على الخط كان نبوة بالصلاح ويا كمان رؤيا صادحة وابوه يحبه اكثر برضو الابن لما يكون صالح يكون عاق هو يرى من يوسف يعني كمة الاخلاق من صغره واضح واضح ان في معالم لكن حتى الرؤية ما كان قلبهم يميز غضبا وحسدا وغضب على يوسف وأخيه. لا لو لو علموها لا, لا يعني لو علموه لا من قبل رؤيههم موقف منه من قبل. من قبل لا من قبل. قبل, قبل, قبل, قبل, قبل. قبل, قبل تذكرت أن هذا. لا لا لا. قال يا بني لا تخص رؤياك على إخوتك سيكيدون سكيندا. لتعالج بالأولاد الصغير كيف إن إخوتي يكيدون هذه سيدا فويعطيل بإي الحل إن الشيطان الإنسان عبد. قد بعثنا ممكن الشيطان. كمان ما decirsh حيطقط ضد إخواته لا وقت كثير وحفيظته ضد إخواته وان نستعينوا على قضائه او أو, او ايه يداري يعني لو تحب ودعني واكرهه واره يعني كنا ما في داعي ما بتكشفش الضواه ما بتفتحش هذا مطلوب شرع مطلوب شرع, شرع. المداراة المضارع في المعارض مندوحة عن الكذب يعني ازاي مش ضروري ولا في اخ انا انا واضح وصريح وانا اقول محمد خالد انت كذا يا يا اخي ما عايز تنصحه لا تحب الأول الله فيه جذور محبة بعد أن صاحب إخلاص مية بس النصيحة بأدب أيضا أيضا بأدب أيضا النصيحة فوق الجبل أهلا أجعلها ولا ترسلها لكن هنا قال فيكيد لك كيدة نعم. ألم تكفي يكيد لا لا كيد لما يأتي من الإخوة سيكون كيد كيد حقه حقيقي ما هو الكيد آه. يعني يعنى مؤامرة ي ي يضايقوك في الحياة إنه عايش معه وبعدين الأخوات لما يكونوا عايشين مع بعض الأثر يجي من الإيه؟ الأثر ممكن يكون إيه أثر ما نكون نكون إيه غريب ييشتمك ربنا ربنا هذي هنا بعامة يشتمك صعبة مثلًا أخوك أصعب وأظن إنه القرب لا تمام لما يكون, يكون ابنة أصعب وهكذا كلما ازدادت إزدادت ال القضية كرامة كل لما إزداد ال الأسوال هي كذا و ولد ابن عم على ما كان من قلق في اخليه اه اه اه, آه, آه, آه من لا ابن عمك لا اخلطت في ابن عني ولا أنت دياني فتخزوني انت انت انت انت بتديني فلوس ولا تفضني بالناس احنا عم جدنا واحد الأرومة واحده صحيح بس ايه يعني فيفيد لك عشان ما يتركش أثر سيء عايخوك. طب يفيد ليه ليه اول ولد ابن عم على ما كان من اه مختلفين هو هو كان الاختلاف في البيات بس بس ايه بس لما الاختلاف ده يصب في إناء واحد وإناء اناء المواد والمحبة سيدهم ابنائنا بيه ولكن هو هو حسب رباهم عشان لا تلك تستريح انت عندما ترى اخاك لك قد اساء اليك او اخذ من حقك او انتصفك يعني هو احسننا اولاد سيدنا اخوف الله يذيه تعذبت سترك الله اه فهد مش هو كيف اخويا يعمل معي ده يا اخو مات عليه قال ان سيدنا يعقوب عفوا يعني م. لم يعرف كيف يربي اولاده لا دي منافسه يعني عند الناس مالك اه ده في مثلا تلاقي واحد من غير شيء وراث كريم ولد بخيل وحريص على المال انظر على أولادك ولد يقول له تاخد المبلغ اللي معايا يا اخو ما هو مش عايز قلت له يقول لك اه عندك فين فبطبعا وهو منتن اخوان انت دي بتصدق دي منهج على التربيه سبحان الله بس التربيه في تهذبها معاك لا لا لا لا انت خد بالك من مالك شويه انما المتريش مبذر ومصرف كده وانت مش ديع انك ايه تكون يعني كون عندك جشع والشرح الى الى حب المال الا تكون كشارب البحر لازم التوازن لازم دي لا. الولد الدخيل ده بتاع الماديوم ما يصلح يصير حريص والولد المبذر والمصرف لما يصرح حاله يكون كريم خف كده خف طيب هل سيدنا يوسف فهم أولى أبيه إن الشيطان للإنسان عدو. عالم أن الشيطان طبعا ويعرف أن شيء شيطان والشيطان عدو فغرس عالم أن لو إخواته حتى عملوا فيه شيء إخواته. في شيء لماذا الشيطان ماش إخوات؟ الحمد لله. فابنهم راحوا في كتب التفسير أن أو عزوا إذا يوسف أن أخبر أباك أن تخرج معنا بترتع وتلعب معنا. نعم ابي في تضعيف لأ. الآيات التي تليها وكذلك يجتبيك ربك لا لا لا الـ لا الـ لا الـ لا هل هذا تصريح بالنبوة لثيوب هو لما لما راها منه هذه المخايل وهذه المجابه وهذه الرؤيا الصادقه الولد صدقه فيه بها رؤيتي خلاص ف عايز ايه نثبت عند الولد وكذلك يجتبيك ربك انت بقى هتبقى من المستبين المقربين الى الله عز وجل امم وهينعم عليك ويغدق عليك بن كرمو سبحانه وتعالى كما أغدقها على أبويك من قبل قال إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق جد, جد, جد, جد, جد وجد جد وجد أبوه قال على أبويك على أبو ما هو أبونا أبي إبراهيم آه مش إن أبانا أخي أبراهيم أبونا هذا يدود أبو أبو أبو أبونا أبونا العرب أخوي سيدنا أبو هيل لما لما رأى الرسالة صوت السلام بالإسراء المسافر. ما قاله بالولد الصالح والابن الصالح. ها سيبهود في وذا أبوه وزف ح يا هو أم أب هو نعم الأب. يعني أبوه الأعلى. أبوه الأعلى بالضبط بالصولات الأبوة. طب لما لم يقل نفسه ما هو هو نبي سيدنا يعقوب. هذا هذا هذا هذا الموضوع العادي هذه هذه أخلاق صفقة صفوة تفكر نزبي إيه نسكت على على, على أبي لا لا لا لا, لا, لا على على أبويك من طبي لا, لا لا على سم سم لا لا لا على سبته رفيقنا وسماهم أو لا وعشان الولد هو هو يرى أبيه أمامه ويرى قدوته ويرى أخلاقه ويرى دينه ولكن عاجزا لم يرى لأصحاب ولا إبراهيم. نبيك أيضا مش كده. أنت هات ما الذي سعمنا إسحاق إسحاق وأبراهيم أبو الأنبياء أبو الأباء. وقولنا أنت تأخذ نفس الخطط خط الصلاح لأبائك. سبحان الله. الله. الله. سبحان الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. فلا ويعلّمك من تأويل الأحد تأويل, تأويل الرؤى تأويل, تأويل, تأويل الرؤى ووو وتأويل الأحداث التي تحدث لا, لا. يفهمها حتّى تحدثو حتّحدثو أحداث مرعبة في, في مخ في ع في المستوى البشري لا. لكن هذه الأحداث إن شاء الله أنت هتؤولها وتعود بقى إلى نهر الإيمان مرة أخرى وحدثت نبوءة سيدنا يعقوب يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل ويتمنى أن تعلّمك وكان الرجل بس. يقرأ في كتاب الغيب لا اله الا الله وهذا قلب صفة الصفه دائما كده لابد. يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين ها. هكذا احباب الله قلوب العارفين قلوب عارفين لها عيون لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين هو معك في الاساس في الفرش ولكن قلبه في العرش زي <الله> بضابط زي بالضبط زمن من اللي يتحقق رأ هي كل ما هو حين يقول يقص يقص بسنها هي آف الفرش ولكن هي فيه هي فرعان رب ابنه اللي عندك بيت في بذنب شو ذي من العادية هذه صفقة صفقة فصل قصير ونصلي استماع إلى فضائلكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود كنوا معنا. صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعين للعزائق محمد بحضرتكم مرة أخرى ومع المرحب الكريم الكريمة بالإسلام الكبير فضلك الشيخ المتحدة الدكتور عمر عبد الكاثر مرحبا مستمعين ونكمل مع قصة سيدنا يوسف هلا هذا الاشتباع هذه الرؤية النافذة من قلب الأب الحنون العطوف فهما أوعزوا إلى يوسف أن يخبر أباه أنه يريد أن يخرج مع إخوتي في نصها خلويه. وعندما دخلوا يكملوا القضيه قالوا يا عبدا اننا لك لما لك لا ثمنا على يوسف. شوف الشيء في الشيء داخل عبر ايه ما هو لا تعرفنا في ذهن القوي سبحان الله واصلين في ذهنهم حطتهم ايه ان لا يأمنهم على الكيد اه سبحان ده هم يستشعروا انهم غير امناء على يوسف ذاك قررنا سبحا अजी اه अजी سبحان الله لأن تابع الهدى معك بتخبط من عندنا يبقى واثق انه على هدى وهو كافر مساله قضيه ما لا كان على يوسف ها هو, هو هو هل قال أنا لا اامنكم عليه لم يقل هو <تصفيق> يعبر هكذا بذات هو يعبر عما في داخله يعبر عما في داخله من أخلاق كاد المريب ان انا واثق بالضبط اه اه, آه. ما لا سنهامننا على يوسف وانا فيه وإن له الحافظ أرصده معنا غدا يرتع وقالعب وبعدين وما كان يسمح ليوسف أن يخرج مع أخواني يبدو هذا يبدو هذا أو بالذات في السفرات الطويلة أو البعيدة وبعدين إيه يزينوا له شوف من بداية ما لك لا تأمن تظهر أخلاق بني إسرائيل على مر الزمن في خلق هؤلاء أخواني كيف؟ هؤلاء هم يزينوا بيريد يهود دائما ما بن يصل لما يحب يصل إلى هدف يزين المسألة الأول يعملها يعني يقولها طوطة يقولها بقدمة دايما إذا ايه هذا فكر يهود هذا هو, هو ده هو من أنا قلت ربما لك من قبل مرة أن 31 خلق وسلوك إسرائيلي صحيح يظهر في خلق وسلوك إخوتي وصف. صافي في اول شيء شيء هو المسيج يقول لك ايه اللي اللي اللي شاغل الناس على مستوى العالم الناس اه طيب الدين ده كارلا ماركس موضوع الدين ده الدين الاول الدين افهم الشعوب لا اله الا الله وماده اه يبقى دي قرى خرج نطلع نحن الذين رتبنا نجاح دارون اسمه الثاني على مرة دوركايم والكرام بدت عن نسوه الافتقاء والأمرت والأخر هم اللي بيسجعوا سبحان الله يجباروا يشحنوا في هذه القضية في مقدمات القدمات مالك لا تأمنى على يوسف في أرسله معنا الغدن يرتع ويلعب بالعرفة لما أبا حنون وعارف أن إذنه هيسعد بهذه الفسحة وهذه النسعة يعني يختار له كلمتين يرتع ويلعب أو يرتعي ويلعب زي ما فكراء يرتع يعني أن يرتع سبحان الله بين بساتين دون حدود لما يسمع كده يرتع نزفة وماذا يرتع لولا أن فيكم عباد من ذا خشع وصبيانم رك لو لأن فيكم عباد الله خوش وصبيانم رضع وبهاء سائمات رضع رضع فعرض عن يرتع يعني بده حدود مم. فلما يشعر كده معه كذا تأمننا على يوسف غدا يرتع ويلع وغدا يقصدون الغد, الغد. تمام وإنا لهم لحد خلاص طيب إحنا نصيدين وحافظين وما تخافون لا تخاف علي انظر إذا ما أخرج من القلب إني لا يحزنني أن تذهبوا به وهنا تقع المشكلة ده مجرد أن يفارقني ده في ذات حذب مجرد هو محب جديد، هذا لا يلوم فيه أحد لا لا لا أنا لا ألوم يعقوب في هذه المحبة الأب السوي الأم السوية لما تحب ولد نجيب حبا صعب من رجل يضبط عواطفه أمام بأختي الإخوة لكن حقيقة الأمر يعني هذا ابو والد رؤوف رحيم ابنه ان يحزنني أنت ده هو يرى فيه نجابة يرى فيه انه هيحمل واحد هيحمل عالم النبوة تاخده عشان يقتل هو خايف على ده خايف على ده على مش يحمل ميراث مش يحمل نعم تذهبوا به تزهبوا ولا يعود مرة ثانية. الله يبلغ ااا شوف هذا اختار كلمة ايه تذهب حتى... بب ما حتى... تذهبوا آه ذهب و عن طريق واحد صحيح م... مش هذهب و م... مش هذا م... م... م... لا. لا. لا مش ايه مش مش مش الله لا ان سحبكم لا تذهبوا به لأنه اذا ذهب ربنا راعيهم وأخاف ان يأكلهم الذئب وأنتم عنه غافلون. وقال علماء أو مؤؤولو الأحلام أن الرؤية من الرحمن والحلم من الشيفات يؤول الرؤى. رؤية كيف نعرف أنها رؤية أو حلم؟ الحلم أن يكون أنت بتتحدث نفسك بالنهار في شيء. يعني وحاجز نفسي. حاجز أنا بتوقف الواحد مثلاً نايم مع ما شيء مالح مالح مالح, مالح وده نفسي لأنه في البحر غصان ولا بيفتح ويرتوي له يصير نفسي. مو ما يشرب. أنا إذا عبتوه يدي. واحد خاف من من من من مديرو في العمل هي هيفصله ولا هيدي له جزاء ولا نشوفه زي الشيطان في الرؤيا بتاع وهمه مرزوق كابوس يدفن على يساره ثلاثه ينفخ يعني هذا يقع يتحقق لا لا لا, لا بس هم لا يقصه لا يقص اه اذا رايك انت رؤيا صالحة احكيها وطالحة وطلات لا تقصها ولا توبسين الناس عارفة يقولك وما شد الشيخ أنا شوكي خلاص يا عم دمرو يا مش كليسة لا شد الشيخ أصب الحقي يعني خلاص يعني خلاص الله ما جعله خير حلم سيء جدا طبعا وسيء طب الله ما جعله خير حلم حلم لا لا والرؤية الرؤية أن تنام أنت يعني خار بال من المسألة وترى شيئا يعني يعطيك سرورا شيء يعطيك سرور كده سبحان الله بارك الله أنا يعني رأيتك أني أرى بقرا تذبح النبي صلى الله عليه وسلم وكان في في في ليلة واحد رأيت أن بقرة تذبح وأن في بدر يا رب وأنني أدخلت الذي في درع حصينة وأن هناك ثلما في سيفي كسر الوعي. قال أبو بكر أتأذن لي بتأويلها يا رسول الله. قال أول أبو بكر وهذا هو هو أجاب سؤالين في حياة هذه الروية. والكلامه. وطول على لم يفتي بهذه أمر يفارق. مرة في حياته بسروط أصلاً ومره هو خبيثة. أو باكر. فقط. أو باكر هذا العظيم ما شاء الله نعندنا. فقال أما البقر التي تذبح ف أصحاب يعني قا بعض من أصحابه استشهدوا في المعركة. والسلمه التي في سيفك رجل من آل البيت في وقت. وأما إدخال ذلك في درع حصينة أن تعود إلى المدينة سالمًا وانًا قال أبى بختها كذا أو ولها سبحان الله الله أكبر <تصفيق> الله أكبر <تصفيق> كلا يحبون ما شاء الله, أكبر الله أكبر يعني هنا إني لا يحزنني أن خلاص أن يأكلها ويقول أن الذئب تأويله في الرؤى أن عدو ترى في في الذئب في ال في, الـ في, الـ في حذوب زئ لا زئ دائما مفترض دائما هاجم كاره الإنسان فهو ذي طبيعة الذئب ورغم ذلك زيب... طبيعته هكذا. هكذا يعني غير غير, غير الحانات الأخرى القوة اللي بيب. ورغم ذلك يعني عرض ذئب لا يأكل لحم ذئب ما يأكل بعضنا بعضنا يعني لما ذئب يجد لحم أخوه ما يأكل ونحن نأكل بعض هذا وليس ذئب يأكل لحم ذئب نعم نعم فأخاف أن يأكلهم ذئب وأنتم عنه غافلون كيف غافلون وهم قالوا ناصحون وحافظون قبلها هو يرى الله لا يصدقهم هو يرى ما لا يرى ما لا ما ما, ما ما يرى ما في داخلها بما بما بما اعطاه الله الله وهو في مجدوس الدنيا انا اعطيك ال ال الخوف أن أنا الذئب ياكله في ثاني يوم أكله اكلها الذئب لك حيوان ثاني <تصفيق> ملا. ما لابد أن المجرم يتحمل أثر معه <تصفيق> الجريمة حي... لا يقول حضرتك هذا ما حدث وأنا ما أضع هذا دليل على سبب التوفيق. تقول أسف ولا أيش إتأن؟ مثله يحاولها لقضية كذى يقول تودي وأكذب أنا... هذا ما حدث ما خرس ما حش لكن هو المهم ملا. أخذوا من كلام أبيهم هو كان يعطيهم العود وأنتم عنه غافلون يعني أنتوا مش سلو يعني كيف معنون قالوا حافظون ونصحون قبلها لا, لا للأسف أو لا يصدق لا يصدق <تصفيق> بي لأنهما لما يجتمعوا قالوا ايه؟ قالوا ده بدنا نتخلص من يوسف أخذول يوسف لا يوسف وأخوه أحبه إلي أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين الضلال من أقوى درجات الحب الضلال يعني منحرف دلال. دلال. لا دلال. لا يصفوا أباهم بالضلال يقول أنه من شدة حبه ليوسف هذا درجة من درجات الضلال أبرارك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبح سيئه لا قبل النبوه ولا هو نبي صحيح تمام صحيح ربنا دله وزادك ضالاً فهذا ضل على شديد الحب لمعرفتنا يا محمد فعرفناك ضال ضال شديد الحب, الحب. آه. الضلال شدة الحب فهو آه. من من أحد معانيها. ما طالب. قال لي. لا لا هذا الضلال في هذا المعنى. هذا السياق, السياق. هذا السياق. هذا السياق. الحب. لأن لا يعصف أباهم بعد مطالبة الحرف داني برسول. فما أماه صحيح مجر مجرمين نعم. لكن مش بدرجة أن يعصف أباهم النبي بهذا السطح. لا, لا لا هو بس المشكلة أن هو مفضل أخافهم. أو يقولوا إن بوم سفي مثلا لا لا لا. لا يمثلاه. أو نرفع أربعة أيام. إن أبانا لفي ظلال أي شديد الحب لابنه يوسف. وهذا الحب يضر بنا. قتلوا يوسف. قتلوا يوسف. يوسف. من قال؟ قائل منهم. مع أحد. قتل يوسف. كانوا أعلى. كم عشر. بخلاف يوسف. ووو. أو ترحوه أرض. أو يعني؟ أربع. أو أربع. يعني, يعني روحوا أربوا في حتى زي. في فلاك. زالت يخلو لكم وجه ابيكم قال لكم فتت وتكون من بعده قوم صالحين وهنا تكمن مصيبه النصارى هذه أخلاق بني اسرائيل طيب اه ناخذ الارض وناخذ الفلسطينيين ونهدم المسجد الأقصى ونخرج الـ الـ الـ الـ الهيكل وبغير نكون قد نصرنا الرب لا هتكون من بعده قوم صالحين نفس القضيه ها اقتلوا يوسف أطلعه او راه لا هتكون من بعد من بعد الطقس يعني اردت بصراح على القتل هذا هذا منطق الفاجر هذا منطق الغائب عقله انت تقتل وتصير صالحا هلو مال هو يعني السعب اغلقوها احنا انتوب يا راجل يا راجل اخواتك رجعوا يا راجل اشكت اخواتي ده اشوفها ده انا اللي حظ الصلم على ما الابوي طب وعدين لا ناس إن هو الحج أقلقون كل يوم كل سنة الحج مرة ثمانية والله لا يوفر لا لا أشوفه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طب طب كيف يقبل تقبل حجته أو تقبل توبته وهو رجل سبحان الله لا لا ماله اللي, راي... اللي رايح الإزار اللي بس حرام لبيك اللهم الله لا لا لا ولا سعديك وحجك بردود عليه مطعمك من شراء من حرام وملابسك من حرام وغذيت من حرام فكيف نستجيب لك ردوا عليه حجته يلا لطيف يلا. لطيف قالوا للإبراهيم إن أسهم لما بدأت الركبة يتحرك من الشام ورحين على مكة فكل الناس منتظر بداية التلبية من من إبراهيم إمام الأئمة وعالم العلماء فلما استثقلوا لم لم يخربوا وفي حالة من الرعب والخوف قالوا يا إمام ابدأ بالتلبية قال أخشى أنه قال لي لا لبيت على سعادة خائف إنه ولبائه من الأول يغلق عبين الباب هو لما كده أستافر شوية كده وأدخل على الله كده بقلب خاشع شوفناه. شوف صل الله عليه وعليه. أمضوا إلى صفوة. ها صح. صفوة. سبحان الله. فالالالال ال ال اخترني وشوف. أو تروحوا أرضًا. يأخذ لكم وجه أبيكم. وتكونون بعده قوما صالحين. العاقل اللي فيهم من التقى يعني. خبيان سبيه يعني. خبيان يعني هم عندنا ما عندنا المصريين يقول لك عم هو كله ضرب في الشتيمة يعني فيه درجة أو كده هم أدب أو كده يعني ماكر بشياك بهدوء لا تقتل يوسف وده سلام والله ماشى الله عليه هذا والقوق في غابت الله إسم شوفت أخذ في غابت الجب سمي الجب جبه لأنه جبه من الأرض أي قطع منها الجب يعني البيع البيع بيني بي ويقطع سبحانه الله عند عند من الأرض فجاء سمي جبه مجبوب يعني الشيء المجبوب يعني مقطوع ببطل غلط كان من دخل اصلا فدلهم على ايه على القصه يعني هذا بشكل او باخر يسوي او تروحوه ارضا ما هيش القضيه لا, لا لا هو على امل ايه على الامل ايه يا يعني يمكن كده وهو اسم انتم إس طرحتوه ارضا بس راح في بلد ثانيه خلاص وهنبقى في انترنت دولي ولا ترقه دولي ولا ولا حد يجيهم خلاص انت انت خارجي ولا ميعاد صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. لا تقتلوا يوسف يوصف؟ وألقوه في غيابة الجد يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فعلي المهم جمع على على حافة البحر وألقوه تعجب لماذا إخوتي الخلود لما تقدم من قساوة ومن حجارة لا تنتظر منها خير فكان يتشبث بحافة البئر لا بعلم الرسالة أو لفظ وألقوه ها يعني إرممو طبعا. ليس مثلا ضعوه لا لا ضعوه, لا ضعوه. ما لا اقوا اقربوا زي اقنفي ارميه فود ارموه في الجب ارمي ارمي رمى القوس من داخل خالص اطمئن انه نزل تحت يا لطيف اي تقاص هذه ما هو لما يولد يا أخوه، أخوه، أو بشر حتى، واللي بيظلم يبني، واللي بيظلم أخواته وأهله ويعوق أمه ويؤذي زوجاته ويؤذي جيرانه ويؤذي الموظفين تحته ويؤذي عباد الله ويصلي على سنتعذرت هذا بالواقع لكنه ضخم. فانقوف غيابة. يلتقطوا بعض السيارة. هم أخذوها كذا. ف أمسك بحافة ال البيت فيظلموه على ذلك يا لطيف حتى يفكر يفكر يا لطيف. يا الله يا الله. أنا هروح لمنحة سريعة وارجع ثاني. طيب هذه اليد التي ضربت وكانت يد سفلى لما استأنست بالله عز وجل جاء عليها يوم هذه اليد التي ضربت صارت يدا سفلى قالوا أيها العزيز ماستنا وأهلنا الضر وجئنا برضاعة المزاة فهوكدنا جتينا وتصدق علينا صارت اليد السفلى يدا عضية فإن الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزد من تشاء جابك الخير ما ده, ده التوحيد إذ نغرم صفة الصفة قصة العقيدة لا إله إلا الله هو أعتظن أن المظلوم يجي عليه يوم يظل مظلوما اليوم يا محمد ابن يومان يوم لك ويوم عليك هو أعتظن أن اليومين عليك أبدا وأنت أيها الظالم مهما كنت لا تظن أن اليومين م. لك أبدا اي يوم عليك أبيض على كل مظلوم اسود على كل ظالم وعلى الباغي تدور اللابد لابد ان لابد الله الحق بكلمات ثم ليه كل جاء الحق وزهق الباطل الشيخ يعني هنالك من تفرع كما يقال لا يا ابن لا الاهل والله والله والله ابدا يا ابن والله لما تنظر ايده هو اسف من التفاه في فرع يعني البيان. نرى كما قال الحجاج رؤوسا قد اينع لا لا شوف شوف شوف الله عز وجل قادر أن يقتضها بكلمة الحق. ده في ناس من قوة الحق زي سيدنا عقوق، سيدنا يوسف هذا الضعيف الذي ترى أنت الآن ضعيفا رفيعا. سبحان الله كم. عز وصبي. وما له؟ لكن لكن قوته بالله. مع إنه وقنا هذه قوة هذه قوة يعني إذا ما وصفنا مرة النمل وصفنا وقلنا إن إن النمل في قوته يعني إذا مرت تمس مث به تجرح خده. سبحان الله. نعم. يعني لو نعم. لا فا فا فا دول لا تستهين أبدا ببعثهم قوتهم في بعثين فسبحان الله فلا تخشى وإنما قل أيها المظلوم سوف تنصر أيها الظالم سوف تقصم ف... سيدنا يوسف في هذه الحالة كان ربما هل صورت الآيات كتب ال كتب السير قاله كتب أما هالطول المحلة المنسد أو هو القو أين المنحة لا المنحة الله أين المنحة منحتين الأولى يدو جبريل تحت أقدامه، فما نزل للغيبة الجوف. تحت أقدام سيدنا. تحت أقدام. خلاص. تلقاه. وعو حين إليه لا تنب بأمرهم هذا، وهم لا يشعرون. نزل عليه الوحي في هذه اللحظة. يا الله. جبريل يد. قال له لا تخف، أنت نبي. مع النبوة التي يوسف يصف انتهى وقت هذا الحلقة مثل الحلقة القديمة إن شاء الله ربطينا ذلك بما يحدث من آلاف في وقائعنا التي نحيا بها شكرا لله في الله في الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي لكم إلى نهاية هذه الحلقة من صفط الصف وأشكر حضوراتكم وأشكر باسمكم كن جميعا ضيفي الكريم الداعم الكبير صدرت الشيخ أسعد الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد غدا بمشيئه الله وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما